دمدینه خولی حرم تورزم, دا تا ورزم دمني تغير زمزم تا ورزم دمني تغير زمزم تا ورزم دمدینه خولی مینه ته گئی هم زم نور العجماز نکډولم نور دامني تقيم زمزم تورزم دامدني خلي حرم تورزم دامني تقيم زمزم تورزم دامني تقيم, دا تقيم زمزم تورزم هل تئمام الأنبياء تفندئيه هل تئمام يا دفن دئي هلتى امام الامن يقف درب محبوب نبي اكرم تورسم دم من زمزم تورسم دم من حرم څنت ورسم دمې ته ګي ان سم سم څنت ورسم هاغه چې ګرز چې ګرز دې چې ګرز چې ګرز دا دبکو خاو قدمت ق دمتهوررزم د میمي تګ زم زمورم د مدلي خکولي حرا د ورزن د میمي تګي زم هل تمام تخدى انوار وريقي هل تمام تخدى انوار وريقي هل تمام تخدى انوار وريقي هل تمام تخدى انوار وريقي درحمه دمني تغير زمزم تورزم دمني لكل حرمه ورزم دمني تغير سمسم تورزم دمني تغير سمسم تورزم هل تاذن دا ملال وأورمان ها غأ زعمت صبح دمت ورزمت مني تكيم زمزمت زمزم ورزم دا مدني خلي حرمت ورزمت مني تكيم زمزمت ورزم دا من يتغير زمزم ولسان درتو سلام طير فاني و يما درتو زم د زخمې زړو نو مر هل تا ورزم د منی تنګ يم سم سم تا ورزم د مدي خلې حرام تا ورزم د منی تنګ يم سم سم تا ورزم د منی